Book 2 Fire og halvfems. 5 Og det bare Og Konjunktioner et. op? انتظر حتى يتوقف المطر انتظر حتى يتوقف المطر til انتظر حتى انتهي انتظر حتى انتهي بنت til han kommer tilbage انتظر حتى يعود انتظر حتى يعود jeg venter til mit hår er tørt Antager, at det er, at jeg er, at jeg er, jeg venter til jeg er, forbi. jeg er, at jeg er, at jeg er, at jeg jeg er, til jeg er, til grønt. حتى تصير الإشارة خضراء. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. بنو خايسة بفياهم. <تصفيق> متى ستسافر للإجازة؟ متى ستسافر للإجازة؟ <تصفيق> حتى من قبل الإجازة الصيفية. حتى من قبل الإجازة الصيفية. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازات الصيفية. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. الصيفية إصلاح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Vask dine før du sætter dig til borde. Ågseljadek, før du anterliges til at tavile. Ågseljadek, før du anterliges til at Luk vinduet før du går ud. Ågluk al nafida, kabla du anterliges til at tavile. Hvor når kommer du hjem? متى ستأتي إلى البيت؟ متى ستأتي إلى البيت؟ في owner... هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟ ياه yeah. owner... نعم بعد أن يكون الدرس قد انتهى نعم بعد أن يكون الدرس قد انتهى efter han var med i en ulykke, kunne han ikke arbejde mere. Efter at han havde mistet sit arbejde, tog han til Amerika. Amerika. من بعد ما فقط الشغل ذهب إلى أمريكا افتها وث مك لووهرييك من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح فريا من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح فربا.